ولقد خذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعذرتهم واقربتكم الله قرضا حسنا لا تكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فَمَنْ كَفَرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقُضِي مِّيْفَاقَهُمْ لَعَمَّا هُمْ وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِلَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ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 أخذنا نفاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذابة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاء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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخطجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم لقد كثر الذين قالوا الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا نراد أن يهدك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصالى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشرون من خلق يغتل من يشاء ويعلم من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ لَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا, تقولوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ